صباح نصيفا دع طبل صوت لغاري قاد أدبر وديني لم يعوده هملا ونفسي لم تعود أصاب. الله لون الله مهتدين الله لون الله مهتدين ولا تصدقنا ولا صلينا ولا تصدقنا ولا صلينا فإنزل سكينة علينا فإنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا وثبت الأقدام إلا قينا <تصفيق> إن الطغاة قد <قل> بغو علينا إن الطغاة قد بغو علينا وإن أرادوا فتنة أبينا <تصفيق> وإن أرادوا فتنة أبينا <تصفيق> إن إذا بصيابنا أتينا. <تصفيق> أتينا وبالصياح عونوا علينا وبالصياح عونوا علينا تقدم القناة عن الجهادي تقدم القناة الجهادي تقودهم طعينة الجهادي تقودهم طعينة الجهادي ليُرجِم الأقسام من الأعادي ليُرجِم الأقسام من الأعادي ويرجع خلافة وشادي ويرجع خلافة وشادي. هم الرجال والرجال والرجال بنا، والرجال والرجال بنا، ومسدود عن حيادنا، ومسدود عن حيادنا، يقل قولهم وينم فعلهم، يقل قولهم وينم فعلهم، وما رأت عين العدو مثلهم، وما رأت عين العدو مثلهم. بمغرم الإسلام والشامى بمغرم الإسلام والشامى تحطم الجماجى والليامى تحطم الجماجى والليامى جشانه لم تزل مع السلونى جشانه لم تزل مع السلونى عصية لجحفل النجوني عصية لجحفل النجوني فمال أكبرت رأعنا فمال أكبرت رأعنا بأرضها وطهرت باها بأرضها وطهرت باها جزيرة العميد دعت ليوثها جزيرة العميد عت ليوذاها فأنشب الطغاة في نيوبها فأنشب الطغاة في نيومها على العراق ذمة الثغور على العراق ذمة الثغور يلوين العدو بالثغور يلوين العدو بالثغور ومجمع العرائن العظام ومجمع العرائن ايماني على اثر اقوانك الرماني على اثر اقوانك الرماني وكلهم تبايعوا ورددوا وكلهم تبايعوا ورددوا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 نحن الذين بايعوا زماما الذين بايعوا زماما على الجهاد ما حين ساعة على الجهاد ما حين ساعة